وَلَ إِن سَأَتَهُم قَلَقَ السَّمواتِ وَالأَوضَّ وَسَحقَرَ الشَّْمسَ وَالْقَمَغَ لَا يَقولُول اللهَّ وَلَهِن شَأتَبون غَلَقَ السَّبَواتِ وَالْتأَوضَّ وَ سَحقَرَ الشَّممسَ وَالْقَمَغَ ل يَقولٌُ اللهَّ Hiten! <tune>